لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طالة تغيب بلغنا لقاه كالنهار العذيب جوارك البصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد المكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة من صلى علي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي محمد انت ذو الفضل أنت الفضل المؤيد جل من صلى عليك فذكر روحي يا حبيب محمد رحمةً.